ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد خطب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى ما بالصعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من ترابا فَإِنَّ خَلَقْنَاكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُقْطَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقٍ ثُمَّ مِن مُضْغَتٍ مُخَلَّقَةً مُخَلَّقَةً وَغَيْر مُخَلَّقَةٍ وَبِئْسٌ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا لَمْ شَاءَ اللَّهُ أَجَلٍ مُسَمَّىٰ ثُمَّ نُقِرُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم أرض للعمر لكي لا لكي لا من يرد الى ارهل العمر مثيلا لكيلا يعلم تابحا شيئا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الشاعة آخية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، ومن الناس ما يقاتل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ثاني عدفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزن ونذيكه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للحبيب ومن الناس من يبدو الله على حرف فإن أصابه خير نطمئن وإن أصابته فتنة انقلب على وزيه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الفسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال الفعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفسه لبئس المولى ولبئس العشير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 هل يندد بسببه إلى السماء ثم يقطع هل ينظر هل يذهبا بيده ما يريده؟ وكذلك أنزل ما بينات أن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسكد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواك هو من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان افتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم قياد من نار مصب من فوق رؤوسهم الأميم فاشهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا على هب الحريق إن الله يذفل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤهم ولباسهم فيها حريق. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويشدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جاء للناس سواء العاتف فيه والباد ومن يرد فيه بإرحاد بظلم ورده من عذاب أليم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 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنهال أكلوا منها وأطعموا البائش الزقير ثم ليكطوا تفذهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العذيق ذلك ومن يعطم حرمات الله هو خير له عند ربه وحلت لكم الأنام إلا ما يطلع عليكم اجتنبوا الرجس من الأوثان اجتنبوا قول الزبور نفاه لله غير مشرفين به وما يشرف لله فكان مما خر من السماء فتختفه الطير وتختفه الطير أوتهي به في مكان سعيد ذلك ومن يعظم شعافر الله فإنها من تكوى القلوب لكم فيها منافع بلا أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العثيق ولكل أمة جعلنا منسكا يذكروا اسم الله على ما رفهم من فهيمة الأنعام فإلهكم إلا هم واحد فله أسلم وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الذين إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قلوبهم وَالصَّابِرِينَ على ما أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالْهُدَىٰ اللَّهِ لكم فيها خَيْرٌ اذكروا اسم الله عليها صواه فإذا وجبت جنوبها فقلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فذلك سسرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لثومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فذلك سسرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحفه لخوان من كفور قلنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير الذين أفرجوا من ديارهم بغير حب إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله من سبعضهم قدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن ينصرنا الله ما ينصره من الله لقوي عزيز الذين إمّا كنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن قَالَ وَاللَّهِ عَاقِبَةُ الأُمَّهَاتِ وَإِن يَسْلُبُوكَ فَقَدْ سَلَبَكَ ابْنُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ أَصْحَابُ الْيَدَيْنِ الْمُقْدُورَتَيْنِ مُوسَى أَمَلَيْتَ لِلْكَافِرِينَ فَأَمْلَيْتَ لِلْكَافِرِينَ مَا أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبهر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذار يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في السجور ويستعجلونك بالعذاب ولن نتلف الله وعده وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعذون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ نَعْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مَعْجِزِينَ أَيْتَ أَصْحَابُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيُنْشِقُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ كُمْ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شفاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم عن حق من ربك فيؤمنوا به فتغبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة برقة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملق يومئذ لله يحكم بينهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا فاتبوا بآياتها فأولئك لهم عذاب والذين تجاروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله ليرزقهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم مدخل يرضونه إن الله العليم الحليم.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 ما يدعون من دونه هو الباطن فأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتسبح الأرض مخضرة إن الله لطيف كبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحمير الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ يُجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِرِ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسبوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم مما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 فَكَادُوا يَشْقُقُونَ بِالَّذِينَ يَسْمَعُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ إِنْ يَرُعَكَهَا اللَّهُ الَّذِي تَخَافُونَ وَبِحَسْبِهِ أَمْرُ النَّصِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا له ايَشْلُهُهُمُ ذُبَابٌ شَيْئًا لَّا اسْتَنقِذُوهُ مِنْ وَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ وَاللَّهُ يَصْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلَهُ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين محرج من لتابيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل بهذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة وأقتصموا في الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم